صراط الذين أنعمت عليهم غير المقبوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. آمين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين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 عَلَبُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 طائرناقب بهم عليهم والرضا للين آمين وما كنتم تنترجون ان يلقى اليك الكتاب اتَّقِ رَبَّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَن آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أنزلت إليك وَاْدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَانِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ